بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرين على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 كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضله الى ربها ناضله ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي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 فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَلُنْثَا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْييَ الْمَوْتَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يحيي الموتى هلتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا